ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللهم اجعلنا من الشاكرين المتقين أ ي ه ا ا ل ا ق و ه خطبه اليوم تحت عنوان درس من غ ز و ة بدر نهديه ل أ م ر ي ك ا ا ل ص ل ي ب ي ة غزوة درس بدر من نهديه ل أ م ر ي ك ا ا ل ص ل ي ب ي ة انطلاقا من قول ربنا سبحانه وتعالى في س و ر ة آ ل عمران ولقد نفركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولعلمكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن غ ز و ة بدر كانت في رمضان وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان والمسلمون اليوم في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي العالم ا ل إ س ل ا م ي يعيشون اليوم الخامس عشر من رمضان إ ذ ن ف ذ ك ر غ ز و ة بدر يفصلنا عنها ويفصل العالم ا ل إ س ل ا م ي عنها والمسلمين عامه يومان أ و يوم فقط أ ي ه ا الاخوه إ ن الله سبحانه وتعالى يمتن على أ ص ح ا ب نبيه صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة ويمتن على أ ب ن ا ء ا ل أ م ه عامه ب أ ن ه نصرهم يوم بدر فقال سبحانه وتعالى مؤكدا ً الكلام ب ا د ا ت ي ن من ادوات ا ل ت أ ك ي د قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر واللام كما يعرف طلبه العلم تدل على قسم المحذر اي ان الله تعالى يقسم فيقول والله لقد نصركم الله ببدر ايضا طالب العلم يعلم ان قصد اذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق والتاكيد ولقد نصركم الله ببدر اذا فالنصر يوم بدر كان من الله عز وجل محققا ومؤكدا لا ي ت ط ر ق إ ل ي ه الشك أ ب د ا ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ة نعم كان النصر من الله في ح ا ل ة ا ل ذ ل ة و ح ا ل ة ا ل ذ ل ة معناها ا ل ذ ل ة ا ل ع د د ي ة الضلة القلة في العدد. والقلة في العدة القلة العدد العدد الجيوس في في في في والجنود و ا ل ق ل ة في ا ل أ س ب ح ة و أ د و ا ت الحرب و أ ي ت م أ ذ ل ه يقول ا ل إ م ا م ب ن كثير عليه ر ح م ة الله وهو يفسر الايه وانتم أ اذله اي قليل عددكم لتعلموا أن النفر إنما هو من لماذا نصر الله المسلمين مع قله عددهم وعددتهم لماذا ليعلموا ان النصر ليس ب ا ل ك ف ر ه ب ك ث ر ة العدد ولا ب ك ث ر ة العدد وانما هو من الله سبحانه وتعالى أ ق و ل نعم قال الله تعالى وما جعله الله الا بشرى, وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما ن نفر إ ل من عند النصر ل الا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى نعم ايها الاخوه الكثره في دين الله وان كانت مكروه لكن الاعتماد عليها ينتج ا ل ه ز ي م ة أ ق و ل إ ن ا ل ك ث ر ة في نظر المسلمين وفي معارك المسلمين و إ ن كانت م ط ل و ب ة لكن الاعتماد عليها ينتج ا ل ه ز ي م ة قال ربنا سبحانه وتعالى ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ب ا ق ت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم م د م ر ي ن ثم أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و أ ن ز ل جنوبا لم تروها وجعل ك ل م ة الذين كفروا السفلى و ك ل م ة الله هي العليا وهكذا سيكون في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي العالم كله ب إ ذ ن الله تعالى وروى ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده من حديث ع ي ا ض ا ل أ ش ع ر ي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال شهد ا ل يرموك كان من الغزاه والجنود الذين حضروا غ ز و ة اليرموك أ و م ع ر ك ة اليرموك شهد ا ل يرموك وليرموك ا كانت في ا ل خ ل ا ف ة العمري ة ع ص ر أ م ي ر المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه شهد ا ل يرموك فكتبنا إ ل ى عمر واستمددناه كتبوا كتاب ل م ويقولون إ ن العدو كثير و إ ن ا ل أ م ر خطير وعددنا قليل ونريد منك المدد أ ر س ل إ ل ي ن ا الجيوش لقتال أ ع د ا ء الله تعالى ي ك ت ب و ن المدد قال واستمددنا أ ي قررنا منه المدد فكتب إ ل ي ن ا واسمعوا معشر الإخوة كيف كان رد أ م ي ر المؤمنين عمر على الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة ف يوم ي اليموت لما طلبوا المدد و ا ل ز ي ا د ة في الجيش قال فكتب إ ل ي ن ا إ ن ه قد جاءني كتابكم تستمدونني و إ ن ي ادلكم على من هو أ ع ز نصرا و أ ح س ن جندا الله عز وجل فاستنصروه جاءني كتابكم تطلبون مني المدد ف إ ن ي أ د ل ك م على من هو أنصر ج د اعد و ل ى نصرا و أ ح س ن جندا الله عز وجل فاطلبوه المدد منه لا مني أ ن ا ف ا س ت ن ص ر و ن ف إ ن محمدا صلى الله عليه وسلم ق د ن ص ر يوم ببر في اقل من عدتكم ف إ ذ ا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني حدن محمدا تظن نصر عدتكم نصرة من وسلم الله الله فإذا جاءكم كتابي صلى فإن في عليه بضل أقل فقادلوهم هذا خ ا ف ل و ا الكافرين ولا تراجعوني عشق ر و ل اطلبوا من الله الجو ا إلى الله سبحانه وتعالى من د ليس عيبا الله سبحانه الله في الدين فعليكم النصر. طلبوا المدد ج و د ذ ا م و م أمير المؤمنين لكن أن يريد يربط ص ت ه بربهم م فلا يستكل ع ل ى ا ل م د د ولا يتكل على العدد و ا ل ع د ة و إ ن م ا يتكلون على ربهم ويطلبون النصر منه سبحانه عز وجل ف إ ذ ا جاءت من ك ت ا ب هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال ص ح ا ب ي الجليل فقاتلناهم فهزمناهم. فقاتلناهم فهزمناهم فلما اعتمدوا على الله ت وطلبوا النصر من الله تعالى هزموا أ ع د ا ء الله يوم اليرموك نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة وما النصر ا ل ا منهج ع الله ودايماه الله سبحانه وتعالى النصر ا ل ا لعباده الصالحين المخلصين اقول النصر م ن عند الله كما ن ط ق ى ا ل ق ر آ ن الكريم بذلك وما النصر الى منهج الله اقول ودايماه الله النصر ا ل ا لعباده الله المخلصين الصالحين الذين يلحون عليه في الدعاء نعم الذين ل ي ح واقول ن عليه في ل د ع ا ء و أ لكم وان كان قبل ا ل أ و ا ن إ خ و ا ن ك م المجاهدون في أ ف غ ا ن س ت ا ن يطلبون منكم أن ت ل ح و ان على الدعاء ل ربكم ب في ي ط و منكم أن تلحوا على ربكم في الدعاء يطلبون منكم, أن تلحوا على ربكم في الدعاء. يطلبون منكم أ ن تقاتلوا امريكا ب أ ق و ى سلاح على وجه ا ل أ ر ض و أ ق و ى سلاح على وجه ا ل أ ر ض هو يا رب هذه امريكا أ ق و ى سلاح أ ك ث ر من الطائرات أ ك ث ر من الراجمات أ ك ث ر من القبائل أ ك ث ر من ا ل أ س ل ح ة ا ل م ت ط و ر ة الفتاكه الدعاء اقوى سلاح كيف لا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ي ق و ل الدعاء هو العباده ة الدعاء و العبادة نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة و إ ن الله تعالى يحب العبد الملح على ربه في الدعاء إ خ و ا ن ك م يطلبون منكم أ ن تلحوا على ربكم في الدعاء وخصوصا وانتم أ ن ت م ئ م و وخصوصا و أ ن قائمون في رمضان أ ي ه ا ا ل إ خ و ة هذا ما فعله المسلمون يوم الوضع وهذا ما فعله رسول الله يوم بضر لا تتصوروا ان المسلمين انتصروا يوم بضر ل أ ن ه م ص ح ا ب ة و ل أ ن رسول الله في جيشهم وفي معركتهم لا فقد انهزموا يوم احد وهم هم ورسول الله معهم إ ذ ن فالنصر من الله تعالى منحه ر ب ا ن ي ة ن ع م ة إ ل ه ي ة عطاء ت ن و ي يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن أ ل ح عليه في طلبه ولذا روى الامام مسلم في صحيحه والامام أ ح م د في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كنا يوم د ب ر اسمعوا م ع ص ر ا ل إ خ و ة لتعلموا ع ل ا ق ة المجاهد بربه سبحانه وتعالى ولتعلموا ع ل ا ق ة المسلم بربه سبحانه وتعالى خصوصا في مواقع ا ل أ ز م ا ت والمشاكل والنسبات و ا ل م ت ل ا ء ا ت لما كنا يوم بدر نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى المشركين وهم الف رسول الله نرى إ ل ى الجيش الكافر وهم أ ل ف رجل أ و أ ق ل بقليل ما بين سعميه و أ ل ف و المسلمون أ ق ل من, من ذلك بكثير في ا ل ت م ي ا ل و ب ض ع ة عشر من ا ل ج ن و ح أ ق ل من ا ل ث ل ث ينفر في جيش الكافرين قال نظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى المشركين و هم أ ل ف فاستقبل الفله ثم م ت ي د ي فجعل يحكي براسي نعم حضور ف ا س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ا ل أ ن ه يريد أ ن يعدو ب رفضه عبدالله ومن أ ر ا د أ ن ي ع ب د ر ب ه فليتتقبل ف ل ي ت ج ه إ ل ى رفضه ث م م د ي د ي ه و إ ن العبد إ ل ى رفع ي د ي ه د ا ع ي ا الله سبحانه وتعالى ل ا ي ر س و الله سبحانه وتعالى ي د ي ه خ ا ئ ب ت ي ن فليتجيله س و م ت ي د ي ه بروايه ة حتى كان ب يظهر حتى بدا عبده يظهر وهو يمد يديه هكذا مستقبلا ا ق ب ل ه فجعل ي ح ك ي بربه ويدعو ربه فيقول اسمعوا لهذه الدعوات أ ي ه ا ا ل ا خ و ة واحفظوها وادعوا ربكم بها قال اللهم أنجز لي م انجز و ع د ي اللهم أ ن لي ما و ع د ن ي اللهم آ ت ي ما وعدتني نعم ل أ ن الله كان قد وعده فقال سبحانه و إ ذ يعدكم الله احدى الطائفتين ل ه احذب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى العير وقد نجت وذهبت فبقيت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ط ا ئ ف ة المشركين فرب العالمين وعد نبيه بها فقال عليه الصلاه والسلام اللهم انتهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض اللهم انتهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في ا ل أ ر ض نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ل أ ن تلك ا ل ع ص ا ب ة من المسلمين يوم مطر كانت تمثل ا ل إ س ل ا م وكانت ب ص د د إ ع ل ا ء رايه ا ل إ س ل ا م و ب ص د د ا ل م ع ر ك ة ا ل ح ا س م ة أ م ا م الكافرين ف إ ذ ا ا ن ص ر هؤلاء فنصرهم هو نصر ل ل إ س ل ا م و إ ذ ا انهزم اولئك فهزيمتهم هزينه ل ل إ س ل ا م ولما رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كان يشير م الى الجيش ويقول اللهم انتهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة من أ ه ل ا ل إ س ل ا م لا تعبد في ا ل أ ر ض قولها أ ي ه ا ا ل إ خ و ة أ ش ي ر إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن وقولوا م ن ح ي ن على ربكم اللهم انتهلك تلك ا ل ع ص ا ب ة فلن تعبد في ا ل أ ر ض أ و لا تعبد في ا ل أ ر ض نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة وقد سمع ت م سمع أو الكثير منكم أ ن ذلكم المجاهد الذي يتكلم من أ ر ض ا ل ك ر ا م ة ومن أ ر ض ا ل م ع ر ك ة وهو يكشف خطط امريكا ع د و ة الله ا ل ص ل ي ب ي ة للعالم ويقول إ ن أ م ر ي ك ا كانت تخطط لضرب أ ق ر ا ن س ت ا ن قبل ما حدث في أمريكا في واشنطن و ن ي و ي و ة ل أ ن أ ع د ا ء الله يعلمون أ ن ا ل إ س ل ا م تجمع هنا ك و أ ن رايه ا ل إ س ل ا م اعتلت هنا ك و أ ن تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة قد توفرت هنا ك فخافوا على مستقبلهم و على مصالحهم ل أ ن ه م يعلمون أ ن ف س ه م أ ن ه م مجرمون أ ن ه م ظالمون أ ن ه م كافرون فخففوا لضرب ن ف س ه ا ل إ س ل ا م هناك ما لذلك من نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة اللهم أ ن ج ز لي هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أ ن ج ز لي ما و ع د ن ي اللهم ات ما و ع د ن ي اللهم إ ن تهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة من أ ه ل ا ل إ س ل ا م لا تعبد في ا ل أ ر ض أ يقول ه ا الإخوة ي عمر بن الخطاب فما زال يهتك بربه م ا د ن يديه مستقبل ا ق ب ل ي حتى سقط رضاؤه عن من ك بيت عمر يصور لنا إ ل ح ا ح من رسول الله ورسول الله هو من هو هو حبيب الله هو رسول الله ربه لا يرد له د ع و ة ولكن مع كل هذا رسول الله لم يكتف ب د ع و ة و ا ح د ة وانما الح على ربه في الدعاء ولذا يقول عمر فمازال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتى سقط رداءه عن منكبيه من من وسلم حتى أشفق ع ل ي ه ا ل ص ح ا ب ة ف ا ل ص ح ا ب ة ل م اشخاص و ا ا ل ح ش ا ل ي ل و ن ان هناك اشخاص يقولون ان ه ا ك ا ش خ ص يقولون ان هناك ا ش خ ا ي ه و ل و ن هناك ش خ ق و ل و ن ان هناك ا ش خ ا يقولون هناك ر ش خ ا ص يقولون ان هناك ا ش خ ا و ل و ن ان هناك ا ش خ ق و ل و ن ن هناك ا ش ر ا ص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك ا و ل ن ان ه ن ا ر اشخاص و ل و ن ا ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ي و م ب ن ر في ا ل ع ر ي ش ن ع م فجاء فاتاه ج ء ف أ أ ب و بكر ف أ خ ذ رداءه ف أ ل ق ا ه على منكبيه ه شب ب الرداء على دوره م ن ك ن ر و ثم التزمه من ورائه فق وقال يا نبي الله كفاك مناشده ة ربك يا نبي يا ا ل ل كفاك مناشدة ربك يعني برك برك رسول ك يا الله بارك. كفاك مناشدة ربك. فانه ك م ا ش د ة ربك ف إ ن سينجز لك ما وعدك ف إ ن ه سيعطيك ما وعدك به ا عز وجل غ ب ي استجبلك لا محل قال عمر ف أ ن ز ل الله تعالى إ ن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ ن ي ممدكم بالف من الملائكه موظفين أ ن ي م م ا ك م بألف من الملائكه ة م في ق ا ل م ل ا ئ ك ة ف ن ز ل ا ل م د د من السماء فهذا يكون هناك من ا ل م ج ا ه د المدد م ن ا ل أ ر ض كنت في الجنبات المطلوبه فعليه قبل ذ ل ك أن ي ط ل ب المدد من السماء ل أ ن المدى د الى ا ل م ن ا ل س م ا ء ن ز ل ا ز ا ل ن ص ر و ن ز ل ب ا ل ن ص ر ولا تكن ا ل ه ز ي م ة في ا ل م ع ر ك ة التي نزل فيها النذل من السماء أ ب د ا نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة يقول ربنا في س و ر ة ا ل ت و ب ة أقول في سورة في اذ ل ل أ ن ف ا إ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ ن ي ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مرضتين ب أ ل ف الف فكم كان المجاهدون يوم بدر من 1615-1614 وكم كان الكافرون ما بين اربع و ث م ا ن جندي كم نزل من السماء 1000 من ا ل م ل ا ئ ك ة فاصبح الطب ا ل ا س ل ا م فيه 1 ل ف وثمانيه وعطش بين المجانبين الف من الملا ئ ك الاعلى أو 14 من, السفلي. من العالم م ل ل ا ا من السفلي من ا ل أ ر ض نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة نزل جبريل ب خ م س م ئ ة من الملائكه فقاتل بها على م ي م ن ة الجيش جبريم خمسمئات انزل ملك و ب د أ يقاتل بها و يباشر القتال بها على ميمنة ا ل ج ي ش على ج ه ة اليمنى للجيش و نزل ميثائيل ب خ م س م ئ ة و قاتل بها على م ي س ر ة الجيش فكانت م ي م ن ة الجيش و م ي س ر ة الجيش الجهتان معا محميتان ب ا ل إ ن د ا د من السماء و ب ا ل م ل ا ئ ك ة و ب ج ن و ب الله سبحانه وتعالى من السماء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة فلما نزلت ا ل م ل ا ئ ك ة وتوجهت الى ا ل م ع ر ك ة وراها رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إ ل ى أ ب ي بكر مبشرا له ومبشرا للمسلمين فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ش ر يا أ ب ا بكر نعم أ ب ش ر يا أ ب ا بكر هذا ج ب ر ي ل م ع ت ج ر ب ع م ا م ت ه آخذ ن ب ي ن ا ن ف ر ا ه ي ك و د و وفي ر و ا ي ة البخاري هذا ج ب ر ي ل آخذ ب ر أ س ف ر ه ع ل ي ه أ د ا ة ا ل ح ر ب هذا ج ب ر ي ل اخذ بعنان فرسه في الجر يرفع أو آخذ ب فرسه عليه ا د ا ة الحرب أ ي أ ن جبريل لبس ك س و ة الحرب وتجند وتسلع لماذا يقول قائم الناس قد ويضم أولئك يكفي أن ينزل الناس دون فرص دون مركب ودون ودون لا يا إخواني فإن ر بشرية ك ة إ ن ا ل م ع ر ك ة ب ش ر ي ة ورب العالمين سبحانه وتعالى يريد أ ن يقطع دابر الكافرين في عالم البشر و ب أ د ل ح ه البشر وبطرق قتال البشر لذا جريل نزل بالسلاح البشري وعلى فرص على مركب الجنود من البشر إ ذ ا فتجند هو والجيش من السماء ونزلوا إلى المعركة نزلوا الى م ع ر ك ة نزلوا ل إ غزوه دابر نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة نزلوا ب أ م ر من ب أ م ر الله تعالى الله أ و ح ى إ ل ى الملائكه ان ينزلوا قال الله تعالى في س و ر ة ا ل أ ن ف ا س و أ د ع و ا ل ا خ و ة أ ن ي ق ر أ و ا هذه ا ل ص و ر ة و أ ن ي ق ر أ و ا س و ر ة ا ل ت و ب ة و أ ن ي ق ر أ و ا ما ت ي ص د ر من آ ل عمران و أ ن يقراوا أ و ر ة ل ل ق يقرأوا ت ا أن س و ر ة و القتال آ ي التي ا ا ت تتحدث ل عن في وفي موت من موت القتال الجهاد لإعلاء الله كلمة نعم قال الله تعالى في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل إ اذ يوحي ربك ّ الى الملائكه الله يوحي إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة ماذا قال لهم اني معكم الله مع ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة التي ستنزل ما نزلت وحدها و إ ن م ا نزل الله سبحانه وتعالى معها بنزول يليق به سبحانه عز وجل ربنا تدخل ب ق ض ر ت ه في ا ل م ع ر ك ة قال الله تعالى ان يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين آ م ن و ا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب نعم نهدي هذا ل أ م ر ي ك ا ونقول لها إ ن الله شديد العقاب فقد شاقت ب الله ورسوله فقد حاربت الله ورسوله فقد قتلت أ و ل ي ا ء الله فقد قتلت عباد الله فقد قتلت النساء والشيوخ وقد قتلت ا ل أ ط ف ا ل وقد هدمت المساجد والمستشفيات وخربت ا ل أ ر ض و أ ح ر ق ت ا ل أ ر ض بما فيها من ا ل أ خ ض ر واليابس نعم شاقه الله ورسوله فنقول لها ما قاله الله سبحانه وتعالى ذلك ب أ ن ه م شاق و الله ا ورسوله ومن يشاق الله ورسوله ف إ ن الله شديد العقاب هذا درس ن أ خ ذ ه من بدن ونهديه ل أ م ر ي ك ا و ل أ ح ب ا ب أ م ر ي ك ا في العالم كله نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن تستغيثون ربك أن تطلبون منه الغوث تطلبون منه أ ن يغيثكم أ ل س ن ا محتاجين إ ل ى الغيب و إ ن ي سمعت أ ن المغرب اليوم يصلي الاستسقاء ويرجع إ ل ى الله في الدعاء أ ق و ل هذا جميل ويقولون نتوجه الى الله تعالى ونقول له اللهم ارحمنا بالماء لماذا ماذا نريد بالماء لنشر ماذا نريد بالماء ان ينبت الزرع وان تخزر الارض لناكل او نشر وليتمرد من يتمرد على الله لكن اقول قبل هذا قبل ان نطلب الغيث للارض علينا ان نطلب الغرس للدين أن و ق ل ا لهم غ ي ث ل ل أ ر ان ب الله ز ر سبحانه ل وتعالى ل يدين فالدين في خطر لا إ ل ه ب الى الله في خطر دينك ايها المسلم ع ق ي د ت ك ايها المسلم مهدد من طرفي عليك ا ل صليبي من طرفي الكفر العالم فقبل هذا قبل أ ن نطلب الغيث من الله وارحب بهذا و أ ق و ل جميل أ ن ن ل ج أ إ ل ى الله تعالى ونتطاع وعبادته لله ونقول اللهم ر ح م ن ا برحمتك و أ ن ز ل علينا الماء جميل لكن قبل هذا علينا أ ن نطلب من الله اللهم أ ن ز ل الغيث م اللهم أ ن ز غيثك ا ل اننا نستغيثك ف ر ح م ضعفنا و ا س م ر كسرنا وانكر إ خ و ا ن ن ا وعمل رايه ا ل إ س ل ا م رايه لا إ ل ه الا الله نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة اذ تستغيثون ربكم مع العلم ان ء و أ ص ل ا ة الاستسقاء لها شروط ومتطلبات أطرح أطلع سؤال أ ط ر ح ه على نفسي وعليكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هل قمنا بشروط الاستسقاء أ م يكفي أ ن نستسقط من شروط الاستسقاء أ ن نتوب إ ل ى الله و أ ن نعلن التوبه الى الله تعالى و أ ن نصطلح مع الله تعالى ل أ ن ا ل م ظ ر ما توقف إ ل ا ل ك ث ر ة ذنوبنا وزلاتنا وتمردنا ز ل ا ن ا و ت على سرع الله تعالى فانتم إ ل ى الله هل راجعنا إ ل ى الله كيف يا اخواني نلتجئ الى الله ونقول له يا ربنا ارحمنا و, و... و... و... و... و... أ ي د ي ن ا م ل ف خ ة بالذنوب والمعاصي و أ ع ر ا ض ن ا ثقيل ة أ ك ت ا ف ن ا ثقيل ة أ ع ن ا ق ن ا ثقيل ة بالمنكرات والجرائم لا يليق هذا أ ي ه ا الاخوه علينا ل اولا ل ان ن ص ل ح مع الله تعالى و أ ن نكثر من الطاعات و ا ل ق ر ب ا ت والناصر وبعد ذلك إ ذ ا دعونا الله يستجلنا قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدس الصحيح وما يزال عني د يتقرب ت ع ن ل ى وما يزال عبدي يتقرب إ ل ي ب ا ل ن و ا ز ل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سع... سالني ل أ ع ط ي ن ه ولئن س أ ل استعاذني نعم ولئن إن س أ آنذا ل ا ع ط ي ن ه فهل تقربنا الى الله أ و ل ا هذا المكروه إ ن ت س ت غ ي ط و ن ر ب ك انظروا ل ا ل ئ ك لما كانوا مصطلحين مع الله أ ع ن ي المسلمين يوم بقى لما كانوا مصطلحين مع الله مخلصين مع الله تعالى جاء الندد على الفور وجاء ا ل ا س ت ج ا ب ة على الفور قال الله تعالى إ ذ ت س ت غ ي ط و ن ربكم ف ا ت ج ر او ثم استجاب لنا ق ض ي ة ثم او ل ر ا و ق د ي ح ص ل ا استخير او قد تركوا الاستجابه مؤخرا غالبا لكن الفاء في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة تدل على الترطيب و ا ل ت ع ق ي م اي جاءت ا ل ا س ت ج ا ب ة م ب ا ش ر ة ولم ت ت أ خ ر ابدا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب م ب ا ش ر ة فاستجاب لكم اني ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مرضفين ومعنى مضافين متابعين متتابعين واحد يدفع ا ل آ خ ر ك ت ي ب ة تدفع ا ل أ خ ر ى ج م ا ع ة تدفع ا ل أ خ ر ى فنزلوا وراء بعضهم البعض إلى المعركة الى م ع ر ك ة إ ل م ع ر ك ة بدر أ ي ه ا الاخوه ب د أ القتال يوم بدر والذي يهمني لما ا ن ت ح ن الصفان و ا ح ت ل ط الجيشان في القتال قامت ا ل م ل ا ئ ك ة ا ن ت ث ا ل ا للضرب السماوي فقبل أ ن تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى ا ل أ ر ض رب العالمين وجه لها دروسا ع س ك ر ي ة ت د ر ي ب ي ة يعلمها كيف تضرب ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة من العالم ا ل أ ع ل ى من السماء فالله تعالى لما أ م ر ه م أ ن ينزلوا اعمرهم درسا عسكري علمهم كيف يقتلون كيف يتعاملون مع عدالله قال تعالى فضربوا فوق ا ل أ ع ن ا ق وضربوا منهم كل بنان البنان هي ا ل أ ص ا ب ع و ب ا ل أ ص ا ب ع يمسك العدو أو ي م سلاحه ك ا ع د و س ل العدو سلاحه العدو مش يمسك يمسك كالقنش والدبابه و ل ا ل ط ا ئ ر ة والسيف ل و ل ا ك ي ف مكان العدو بماذا يمسك سلاحه يمسكه بسلاحه ف ر ق ل يمسكه ببنان ب أ ص ا ب ع ه فرب العالمين قال لهم اقطعوا, اقطعوا بنانهم الاصابع ي ن ي القرطعون لكن م ا يتقطع البخاري يستسلم ويقول في ي المجاهدين ا ف ك ا زائد على هذا أ ن محرك الجسم ومدبر الخطط الراس وما فيه من الاجهزه فرب العالمين قال للملائكه ضربوا الرؤوس انزلوا بضرباتكم وباسلحتكم على العدو للراس فاضربوا فوق الاعناق ماذا فوق الاعناق الرؤوس فاضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان لماذا ذلك ب أ ن ه ش ا ف الله ورسوله ومن ي ش ا ف ق الله ورسوله ف إ ن الله شديد اليقين ايها ا ل إ خ و ة نعم دخلت ا ل م ل ا ئ ك ة وباشرت القتال كما أ م ر ه ا الله سبحانه وتعالى ف ب د أ ت تضرب الرؤوس والوجوه و ب د أ ت تضرب ا ل ب ن ا ل و ا ل أ ص ا ب ع اسمعوا إ ل ى ما ورد في ذلك روى ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إ ث ر رجل من المشركين أ م امامه ه من من يعني يوم ل ع يعني المعركة ر الأنصار يجري من مروح الكافر ر ك كي ة وحل المسلمين داخل جندي من من من ماشي ي باش ب ض باش ضربة بالصوت إذا الفارس يقول أقدم حيزوم حيزوم اسم الفرس يتطلو يقول حيزوم تمع فوقه وصوت أقدم حيزوم ه وهو ن يجري من المره التكافئين ر به كي يسمع فيتضربه الصوت وسمع الصوت الصوت ن صوت الفارس, الفارس, الم... الفارس. الفارس, الفارس. الفارس, الفارس. ماذا يقول يقول ا ق د م ح ي ز و ن يعني اختل كيضرب الفرس يلو كي ن د ه الفرس يلو ككل اقد م تقدم أ ق د م ح ي ز و ن وحيزون اسم الفرس يلو أ ق د م ح ي ز و ن قال ابن عباس فنظر أ ي ذلك المجاهد من ا ل أ ن ص ا ر فنظر إ ل ى المشرك أ م ا م ه فخر مستلقيه كي شفتك المشرك ط ا ح ط ا ح على ا ل أ ر ض فنظر إ ل ي ه ف إ ذ ا هو قد خطم أ ن ف ه وشق وجهه ك ض ر ب ة الصوت لما شبه وقعت ط ويجبرنوا الوجه ليلو و ي ب ر شق ض على الشكل وجه بصوت اللي الكافر والوجه فوق العنق ا ن ت ث ا ل ا لقول الله ف ض ر ب ه فوق العلاقه قال فجاء فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أي رسول الله رسول رسول الله سمعت كذا وكذا وكذا وسمعت كذا وشفت الله فقال الله إذا كذا كذا ما مهد شفت صدقت ل الله عليه وسلم ى ص ذلك من مدد السماء ا ل ث ا ل ث الثالثة وهذا يعني أ ن المدد نزل من ا ل س م ا و ا ت ا ل س ب ع ة فهناك من ا ل م ل ا ئ ك ة من نزل من الاولى ومن الثانيه ومن ا ل ث ا ل ث ة ومن ا ل ر ا ب ع ة وهكذا وهذا الجندي ر ل أو أقول هذا الملك الذي ضرب هذا الكافر كان من السماء ا ل ث ا ل ث ة صدقت فذلك مدد من السماء ا ل ث ا ل ث ة وقال رجل آ خ ر من ا ل ص ح ا ب ة إ ن ي ل ا د ر ع رجلا من المشركين ل أ ض ر ب ه إ ذ وقع رقصه قبل أ ن يصل إ ل ي ه سيفي فعرفت أ ن ه قتله غيري、نعم. قال تابع المشرك أن وجاء ا الرصد يالو طار ما ش ن كنشوف دربو قبل فعرفت واسم حسن ي في ه ر د ل م مبوة موشان ورواه ونكره و الطبري التاريخ جسيرا ا في ج رجل من الانصاري ب ل عباس وعبد المطلب عمه رسول الله ل أ ن ه حضر بابر في ص ق ف المشركين وورد أ ن ه م أ ك ر م و ه ف أ خ ر ج و ه معه م وكان مسلما ف أ س ر العباس أسر أ ح د ا ل أ ن ص ا ر وجاء به إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله إن ه ذ ان والله ما أ س ر ي إن هذا والله ر إلى أ ن ص ا ر ي جاء هذا ما والله ما أسرني م اسرني شهده اللي هذا والله شكو إن ما أ لقد أ ث ي ر ن ي رجل أ ج ل ا من احسن الناس وجهه على فرس اغنق ما أ ر ا ه في القوم قال ولن اثرني لشد منه وحرج ا ل آ خ من أ ح س ن الناس وجهه على فرس اغنق ل ك ي شوف هذا الرجل ما ما في القوم فقال الانصاري انا اسرته يا رسول الله فقال الانصاري كي لا اقبل يا رسول الله انا اشدته أنا اللي شفته أنا يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ك ت ف إ ن الله أ ي د ك أسكت فقد أيدك فقد الله بملك كريم أسكت فقد أيدك فقد اي ل ل بملك ه ك ر م أي أ ن الملك هو الذي أ س ر العباس ولما ا س ر وكتفه جاء إ ل ي ه هذا الرجل من ا ل أ ن ص ا ر ووجده خلاص مسلسل م ق ي ب من طرف الملك ف أ خ ذ ه وقاده إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هكذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة نزل المدد من السماء لما الح رسول الله والح المسلمون على ربهم بالدعاء اللهم انا نلح عليك بالدعاء ونطلب منك ان تنصر اخواننا اللهم انزل عليهم المدد من السماء اللهم انزل المدد عليهم من السماء اللهم انزل عليهم المدد من السماء اللهم قو شوكتهم اللهم ا م ل أ صفوفهم بالملائكه اللهم, صفوفهم من الملائكة. اللهم لا يعلم جندك إ ل ا أ ن ت فانزل جنودك على عبادك المجاهدين اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين أ ق و ل ما سمعتم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعقب ل ا ا المخرجين وعقب ل ا المخرجين ن ا ا ا على ل على وعقب ه إ ح س ا ن إ ل ى ي و م ا ل د ي ن أما、بعد. أيها ا ل خ و ة لا نلح بد أن ع ل ى ر ب ن ا بتعاده ا ومن نصر ل ذ ي حققه إ خ و ا ا ا ن ن ل م ج ا ه د و ن ف ي أ ف غ ا ن س ت ا إلا ن ببركات دعوات المسلمين في العالم كله مع ص ب ح ي ا ت ه م حفظهم الله ومع شجاعتهم أ ي د ه م الله ومع بحثهم عن ا ل ش ه ا د ة رزقهم الله تعالى ا ل ش ه ا د ة ونصر على أ ي د ي ه م ا ل إ س ل ا م أيها الإخوة فاذا طلبنا من الله ان ينزل المدد من السماء ابشركم انه قد نزل والله ثم والله ان المدد من السماء قد نزل واحكي لكم ما يحكيه المجاهدون في احدى المعارك ضد اعداء الله تعالى يقول المخبر ولست ان الكثير منكم قرا هذا الخبر فاذكر به وابلغه لمن لم يقراه وقد حينما ت ص ر ب ت ا ل أ ن ب ا ء ا ل و ا ر د ة و ا ل خ ا ص ة عن تحرك قافلتين عسكريتين أ م ر ي ك ي ت ي ن تحلق فوقهم ط ا ئ ر ة من طراز أ ب ا د ش ي تسندهم و ت ك و ن بتغطيتهم ق ا د م ة من م ظ ا ر شريف م ت ج ه ة إ ل ى م د ي ر ي ة ضغلان والتي تقع جنوب ك ن د و س وذلك عن طريق أ ح د ج و ا س ي س والذين غرفتهم ض ا ل ب ا ن في صفوف قوات ح التحارب ر ا ش م ومن ا هنا فصائد ا ل و ا المجاهدين أننا لا ل لتوصية نسميهم ف فصائد الشمال من هنا بل نسميهم أطحاب الشمال تحارف الشمال من هنا فصائد كما أوصانا المجاهدون هناك ا بل من نسميهم من نسميهم ب أ ح الشمال من أ ج ل ت ز و ي ب ه ا ل ل م ج ا ه د و ن من خططهم ا ل ع س ك ر ي ة لهم ناس في صفوف هؤلاء ينقلون لهم ويتصيدون لهم أ خ ب ا ر الامريكان و ي ص ي ل و ن لهم ليكون المجاهدون على علم من تحركات ا ل أ ع د ا ء وبالخصوص من تحركات أ م ر ي ك ا وبريطانيا فلما يعني قوافل يعني بالأسلحة الثقيلة والمتطورة مدججين يتحركوا يجد يعني و ط ا ئ ر ة تقوم بتغطيتهم من ا ل ف و ت ل أ ن مع ما في أ ي د ي ه م ليسوا واثقين من أ ن ف س ه م بل ي أ ت و ن ب ا ل ت غ ط ي ة ا ل ج و ي ة بالطائرات كان هذا الرجل من المجاهدين في صفوف أ ص ح ا ب الشمال و أ خ ب ر المجاهدين وقال له إ ن قافلتين أ م ر ي ك ي ت ي ن ستتحرك من مزا شريف إ ل ى ضواحي أ ن د و س فحينما وصلهم الخبر قامت مجموعتين من المجاهدين يزيدون على خ م س م ا ئ خمسمائة م ق ا ت ل فكملوا لهذه القوات ليلا بالقرب من إ ب ا ك بشكل دائري ومعهم أ س ل ح ة خ ف ي ف ة وثقيله ة ومسموح ا حوالي خ ا الكمل يعني في الطريق على شكل دائري يعني يصنعون الفخ ب ك ا ل ق و ة لما تصل إ ل ى هناك ي ك و ن ا ل م ج ا ه د ي ن د و ر ي ن بها فقال ل ل ل ي ا ا ب ر ب ب من إ ك ب ش د المجاهدون ئ ر ي ومعهم أ س ح ة خفيفة وتقيلة وهذه القوات ل ا أ ر ي ي ك ة القادة تقدمها تحالف أحد من الشمال ومعه م الخونة م من و ع ة ل ل أ ن د ا نعم أمريكا لا تستطيع أن تستطيع أمريكا أ تتحرك في لو لا ب بعد ان توكلوا على الله ل بعد أن توكلوا على الله ان تستغيثون ربكم هذا الضغط لا يغيب عن المجاهدين بعد أ ن توكلوا على الله ف أ س ق ط و ا ا ل ط ا ئ ر ة ب ق ا ذ ف ة الهون قبل أ ن تباغرهم أ و ل ح ا ج ة فعلوها المجاهدين ضربوا ا ل ط ا ئ ر ة ب ق ا ذ ف ة الهون ومسكنهم الله سبحانه وتعالى منها نعم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فسقطت ا ل ط ا ئ ر ة ففتقوا اسلحتهم عليها بشكل قصير ومتقطع فحينها طلب احد المجاهدين التريث و إ ي ق ا ف اطلاق النار على او بعد ان سادت القوات الفوضى والخوف والاضطراب فاعداء الله لما شفتوا الطائره مع الرعب الذي في قلوبهم نعم قال الله تعالى سالقي في قلوب الذين كفروا الروح نعم م ا تنتقو ش ب السيرين ئ و م ا تنتقو ش ب ا ل ج ز ي ر ة و م ا تنتقو في الارض ولا كذا ت سالقي ى س في قلوب الذين ت ف ر ع و ا وما رميت ان رميت ولكن ا ل طهرنا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مميتكم بالكم الى الملائكه المنظفين بهذا ن ف أ احد مجاهدكم اخلاق سلطان جسده الفوضى والخوف والهلع والاضطراب ف ا ل س ف و ف بل إ ن المجاهدين أ ر أ و ا شيئا عجيبا اسمعوا ا خ و ا ن لتعلموا أ ن المدد من السماء ينزل و أ ن الجنود من السماء تنزل قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا ن ع م ة الله عليكم